وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ينبيكم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 فلما خَرّ وَتَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ فِي مسكنهم آيَةٌ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 يا لي آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث.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 I'm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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا, إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامه لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ النَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ كَافِرُونَ وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلِ انَّمَا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 يَقُذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيْلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ